Tazilu al-kitāb min Allāhi al-ʿAzīz al-Ḥakīm. Inna anzalna ilayk al-kitāb bilḥaq fābdillāh mukhlisallahu al Ala lillāh al-dīn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 يخلقكم في بطون أمم هاكم خلق من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلك الله ربكم له الملك لا إله إلا هو وَفَأَنَّا تُصْرَفُونَ إِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنيٌ عَلَيْكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ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 قُلْتَمَ التَّعَبِ بِكُفْرِكَ قَلِيلاً إِنَّكَ لِلْأَصْحَابِ النَّارِ أَمَّنْ أم هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ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 قُلِ amudumukhlies, hullillahudi, fagudumás, hullillah, hullillah, hullillah, hullillah, hullillah, hullillah, hullillah, hullillah, hullillah, hullillah, hullillah, hullillah, hullillah, hullillah, hullillah, hullillah, لهم من فوقهم ظل من النار ومن تحتهم ظل ذلك يخوف الله به عباده ذلك يخوف الله به عبادة يا عباد فتدقون Ullá, ika levina, jöjjön, upá, uta, ia, humuri, buszla, febeszirre, ibendi, levina, este miruna, ila, ula, fejete, ula,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 ألم تر أن الله أنزل من السماء ما أنفسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرع ثم يخرج به زرع مختلف ألوانه ثم يهيج فكراه مصفرا ثم يجعله حطاما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 الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثني تقوش عرض منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله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 ولقد ضربنا لِجَهَنَّمَ في هذا القرآن من كل لَهُمْ لعلهم يتذكرون يَفْقَهُونَ بِهَا غير ذي عوج لعلهم تَسْمَعُوا Waran bellohu مَثَلَ roa julin, fihi xuraka, umutesha kisuna, wara هل salamelli, roa julin, hellyeste ujjani metella, alhamdulilla, belakta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 ليُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أسوَأَ الَّذِي يَعْمَلُونَ وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافِرٍ عَبَادهُ وَيُخَوِّفُنَّك بِالَّذينَ مِنْ دُونِهِ وَمَن يُضْلِل اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز بانتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله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 في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفعات قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون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 لَفَتَدَوَّ بِهِ مِن سُوءِ الْعذابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَبَدَأَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُ يَحْتَسِبُونَ وَبَدَأَ لَهُمْ سَيَئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَقَّ بِهِمْ مَا كَانُوا وَحَقَّ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانُ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 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 30. 31. 31. 32. 32. 33. 33. 33. 34. 34. 34. 35. 35. Allah يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم، وانيبوا إلى ربكم وأسلموا له، وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أزل إليكم من ربكم من قبل أي يأتيكم من قبل أي يأتيكم العذاب بضتته وأنتم لا تشعرون أن تقول نفسيا حسرت على ما فِي في جنب الله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 بَلَ قَذَّبَ جَاءَتْ آيَاتِي فَكَذَّبَتْ بِهَا فَكَذَّبَتْ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَّبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون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 وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجاء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ مَزُومًا مَّرْفُوعًا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا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 إذا جاءوها وفتحت أبوابها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض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 یسبحون بحمد ربهم وقضی بينهم بالحق وقيل الحمد لله وقيل الحمد لله رب العالمين